book 2 80 e 9 تسعه و 80 89 urdrore al amr 1 al amr 1 ti ye kaç dembel موسجي كاج ديمبل انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا تي فلي جات موسفلي كاج جات انت تنام كثيرا هل نمت اقل من هكذا انت تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا تي فيين كاغ فون موس اي كاغ فون انت تاتي متاخرا كثيرا هل لا اتيت غير هكذا انت تاتي متاخرا كثيرا هل لا اتيت غير هكذا تي قش م ز كاج تارت مس قش م ز كاج تارت انت تضحك بصوت عال هل لا ضحكت غير هكذا انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا تي فلت م ز كاج تولت مس فلت م ز كايت ولت انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا تي بي شوم مو سبي كايشوم انت تشرب كثيرا جدا هل شربت غير هكذا انت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا تي بي شوم دuhan مو سبي كاي شوم انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا تي بون شوم مسبونو كاج شوم. انك اتشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ انك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ تي ودثون كاج شبيت. مس ودثو كاج شبيت. انت تسير بسرعه عاليه. هل سرت غير هكذا؟ انت تسير بسرعه عاليه هل لا سرعه غير هكذا نغريحني زوتي ميلر اصحى يا سيد مولر اصحى يا سيد ميلر قلني زوتي ميلر اجلس يا سيد مولر اجلس يا سيد ميلر ريني اولور زوتي ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر كيني دوريم كن صبورا كن صبورا مرني كهن شو دوهت خف وقتك كفايه خذ وقت كافيا Prisni një moment. Intazir lahza. Intazir lahza. Keni kujdes. Kun hadhiran. Kun hadhiran. Ini to perpekt. Kun daqiqa fi al-mawa'id. Kun daqiqa fi al-mawa'id. مس و ترهوني بودالا لا تكن غبيا لا تكن غبيا